Bismillahi r-Rahmani ve cddu an sabilillahi azzal a'imallhum. Wal-ladin ve amilussalihat ve ve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 فَإِذَا لَقِيتُمُ الذين كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وإما حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو وبعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم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 وكأيّ من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت كأهلكناهم فلا ناصر لهم أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَتٍ مِن رَّبِّهِ كَمَنْ زَيَّنَ لَهُ سُعَالِهِ كَمَن züjn lehü su'ü ameli ve tabegu ahwa ahum. Mefelü el-jannet وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفاء ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم Keman, who is constant in the fire and the torment, an intimate, so he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 وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَاتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ شْرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمُ إِذَا جَاءَ ихم ذكرائهم فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذم بك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم و mouths وقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرضيًا ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت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 والله يعلم أسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ''Am حسب الذين في قلوبهم مرضنا لن يخرج الله أضغانهم ''ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ''ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم'' وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَاكُمْ وَأَخْبِرُكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا رَسُولَهُ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ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 Atiği Allah ve atiği Ressul, ve la tıbütilu ağımalakum. İnna lüzzin عَن ve ceddü an sabilillahi. Thumma matu vehum kuffar. Thumma matu vehum kuffar. Falei yafirla فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم لعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُوتِكُمُ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمُ أَمْوَالَكُمْ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجَ الضَّانَكُمْ أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن من يبخل فإنما يبخل عن نفسه و الله الغني وأنتم الفقراء وإن تتوالوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم